صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم ألف لام م صاد كتاب إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أولياء. قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءه بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فل نَسل الذيينَ أُرسلَ إلييهِم وَلَ نَسأل المُررسين فَل نَقُ الصنَّ عَلَْهِم ببعلمِ وَم يبين والوزن يوم اذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم فاولائك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون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 mm <laughs> ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ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 مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنة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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها سماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنم الخياط وكذلك نجهز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 مِن النار انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وجهوا بالاخره كافرون وبينهما حجاب على ال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 نار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من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 Allah'u سمع الله لي من حميدة. الله أكبر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 بالين امين والى والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم لاتعلمون ان صالحا مرسل من ربه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 bal an tum qaumum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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال اولوكم كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتك بعد إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذته الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين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 ان اهل القرى امنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بايات وهم نائمون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ فَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا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 كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم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 لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقموا منا الا ان امننا باياتك Rambina lammā jāatna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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ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 ابهم في الّ بأنم كذَّب بآياتنا بأن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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ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 ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر 老 well As-salamu alaykum wa rahmatullohi as alaykum wa rahmatullohi